ومن يضلل الله فما له من سبيل استقيموا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يوم اذن ما لكم من كثير فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاو واننا اذا أَغْنَى الْإِنْسَانَ مِنْ نَّعْمَتِنَا رَحْمَتُهُ فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَجِّاتٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزودهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء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 او يرسل رسولا فيوحي باذن ما يشاء انه عليم حكيم